ولا تصل على احد من امه ابدا ولا تكن على قبره ولا تشر يا من لا احد من امه ابدا وكفعوا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون